أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم منها نَحْنُ نَقُونُكُمْ مُوَافِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُفْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَوْرَيْنَا نكلها فكذب وابا <تصفيق> وقلنا اجئتنا ام لتخرجنا من ارضنا في يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبيننا Ke maái فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فَأَنْتَ الَّذِي فِي الْعَرُونِ فَجَمَعَكَ هَذُهُ ثُمَّ أَتَا لا تفتروا على الله كذبا وانقذ الخائب من فترا فاتلنا زم بينهم واثرا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر اريم ما وينذهب في وري كنت كم المسلا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَّ قَالُوا يَا قاللَ بَنأَقُ بَإِذَا خ بَ وَصْ يخَيوا إلَجِ مِن صِحَرم أَنه تَ رأى أجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت 111. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 112. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى لما <تصفيق> <تصفيق تصفيق تصفيق> كمسح ʿātīʿānna ēiydiyakum wa ʿārju min khilaafi wala usul libanakum. What? فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة Den na a man Na virop de na leo vi le والله خير وابقى إنه من يأتي وَمَنْ يَأْتِذِي مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ Ya na tu din nita jirimi ta te وذلك جزاء من تذكى ولقد أنحينا إلى موت ص أن أسريبييبدي فرييب لووم قيق ك الباح أري ب ص لا ت لا تخافوا ذرك ولا تخشوا فاتبعهم في الرعود بجيوش ذي فلوشهم منن جِئَهُمْ وَأَضَلَّنَا فِي الْعَائُنِ قَوْمُهُ وَمَا هَذَا يا بني na cum minna Whoa, whoa, whoa. Qui va qui mar en un kon tant’onron ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وانني لا اغفر لمن وَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ